بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله على محمد الأعلى الطيبين القاهرين في ختام البحث الذي كنا نبحثه وقبل أن ننتقل إلى الموضوع الثاني الذي هو أيضا من المواضيع المهمة في بحث المعدن وهو تشخيص المعدن ما هو المعدن هذا الموضوع الثاني الذي هو مهم والموضوع الثالث هم موضوع النصاب انه يشتغل في نصاب أول. الان في الموضوع الاول الذي بحثناه وهو انه اصلا ما مغزى ان المعدن أن المعدن موضوع لل للخمس في مقابل الفائده بينما المعدن هي هو فائدة من الفوائد ولم يكن بحثنا بحثا روائيا يعني من من ناحية الروايات والروايات واردة لا لا إشكال في ذلك وإنما نريد أن نعرف أن هذا هل مغزا أو لا هذا مجرد تعبير ورد في الروايات فلو كان له مغزى معين قد يترب على ذلك قد تترتب على ذلك آثار شرعية ولهذا دخلنا هذا المدخل من البحث هنا بقيت نكتتان أشير إليهما وأنهي هذا البحث إن شاء الله النكتة الأولى نحن قلنا كتوجيه للروايات التي تقول الخمسة على خمسة أشياء أو الخمس في خمسة أشياء أو ما شابه مما قد يكون لحنه مشعرا بالحصر في حين أنه أدنى روايات بالأخص عن الأيلم المتأخرين سلام الله عليهم أنه لا هذا الصانع الذي يعمل بيده الشيء الذي يحصل عليه خمسه للإمام أو ما شابه من التعابير الكثيرة التي كثرت في زمان الأئمة المتأخرين هذا نحن قلنا كتوجيه لذلك قلنا لعل المسألة كانت مسألة التدرج باعتبار أن الذي ورثه المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون ورعنها العام وعلى أكثر السنه هي الزكاه لم يكن حديث الخمس وكأنما جعل الخمس مسكوتا عنه شيئا ما حتى لا يغصب كما غصبت الزكاه وبالتدريج العم بدأوا يبينون ذلك قلنا لعل هذه الروايات التي تقول الخمسة على خمسة أشياء وما شابه ذلك من التعابير كان يحسب في هذا الحساب في حسب التدرج. الآن أريد أن أبدأ الاحتمال الآخر هام ذلك لأننا نرى من إمام واحد نغلل شكلان وهو الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه لا لأوائل بمعنى الباغر والصادق ولا لأواخر بمعنى الرضافة المفوق الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه ورد عنه الشكلان هم هذه موافقة سماعة سماعة الخمس في كل ما أفعل الناس والصماعة يقول عن أبو الحسن طبعا أبو, أبو الحسن الذي يروي عن السماع هو واضح منه هو أبو الحسن الأول سلام الله عليه أبو الحسن أبو علي عليه الآية السلام ليس ومقصول أبو الحسن الأول سلام الله عليه أي الإمام نسمى جعفل سلام الله عليه هذا وارد في نفس الوقت مرسلة حماد وإن كانت هي مرسلة بس مرسلة الحماد أه تقول نقول أن الخمسة على خمسة أشياء أه تقول أه عن العبد الصالح وتعلمون العبد الصالح سلام الله عليه اصطلاح للإمام مسلم جعفر عليه الصلاة والسلام نتيجة القصة المعروفة اللي تعرفوها الجارية الخصيفة التي أرسلها هارون الرشيد إلى السجن بالمكاشفة الإمام عليه الصلاة والسلام راوها الحور والقصور والأنهار والشاشاء والحور يخاطبنا هذا المرأس يقول لنا انت اطلعي نحن لهذا العبد الصالح فالقصة المعروفة اللي تعرفوها فصار هذا لقب معروفا للإمام وسمجح صل الله عليه على عبد يقول الخمس من خمسة أشياء، وهم من إمام واحد. فهذا إما أن نخضعه للتفسير الذي تفاسير كلها قب احتمالية ومتفاسير قطعي. إما أن نخضعه للتفسير الذي قلنا من مسألة التدرج. ونقول مقتضى التدرج هذا أنه في إمام وسطاني كمسرنج أحفاد الشكلين يصدر منه هذا هم نتيجة التدرج يمكن ويمكن أن يقال ما فهم من حديثنا وهو أنه أصلا الخمس على خمسة أشياء ما ينظر إلى الخمس الذي هو غريب مالية على الممتلكات هل رجحناها واحتملناها وقلنا به من انها الخمسه اشياء هي الخمسها خمس قبل الملك في الرتبه السابقة على الملك الغنيمه وحده او غنيمه الحرب خمس قبل الملك والمعادن والكنوز وال والغوص ثلاثة ورابع وخامسها الذي نسي ابن أبي عمير في إحدى رواياته خامسها الملاحة كان وأفتكر أن كان حتى أن ينسى لأن الملاحة احتمالا داخل في المعدن فإما أن الملاحة داخل في المعدن أو أنه ألحق بالمعدن. الملح يعني الملح الذي يتكون في الماء السبخ. هذا خامسها، وإما هو راجع إلى جزء من المعدن أو أنه ملحق حكما بالمعدن. على كل حال هذين. وخمس هذه ليس ضريبة جعلت على املاك الأشخاص. فهذا فلا تنافيه بين هذه وبين روايه سماعه ولهذا صدر معا من امام واحد وهو مسلم جعفر صلى الله عليه هذا احتمال المطلب الثاني الذي اريد ان انبه عليه هو اننا نحن لو كان حديثنا الذي أثرناه ظنا من أنه عجبا هل يمكن أن نقول أن المعدن يخمس مرتين هذا ظنا صار هذا الحديث هل يمكن أن نقول أن المعدن يخمس مرتين مرة بعنوان معدن ومرة أخرى بعنوان فائدة لأن العنوانين ينطبقان عليه أقول هذا السؤال لو كان بهذا المقدار من يجعل هذا بهذا المقدار مسألة هذا عنوانان انطبقا هذا انطبقا كيف هذا المكان كيف هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان المعدن هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل لو المكان هكذا سؤال عنوانان انطبقا عنوان المعدن وعنوان الفائدة فهل يتعلق بذلك خمسان لانه عنوانان انطبقا بينما لم نرى أحدا يفتبها كذا فتوى لو سئل السؤال بهذا المقدار لو طرح السؤال بهذا المقدار من البيان قد نجواب عليه بما بحث في علم الاصول من مسألة التداخل يقول القائل العنوانان انطبق صح عنوان معدن وعنوان فائده لكن انطباق العنوانين ما يستوجب ثبوت خمسين قول أنه خمس واحد وهذا ما يسمى بتدخل أسباب أو قول خمسان ولم تفعلهما واحد وهذا ما يسمى بتدخل مسببات. مستمر ندخل ذاك البحث الأصولي المعروف وما لا القاعدتين وياه منهما ينضبط على المقام الأول أو الثاني. بس أي أي شيء نقول إجمالا نقول تدخل الأسباب الذي بحث في مفهوم الشاط في باب في باب في البحث الأصولي في باب مفهوم الشاط. فتداقلا صحيح ولا انطبقا لكن هذا لا يلزم أن نخمس المال مرتين وإنما يتدخل يمكن أن يجاب على هذا السؤال ببساطته بهذا الجواب لكن بما أننا طرحنا السؤال بلغة أعمق وهي أنه أصلا ما مغزى هل هناك مغزى لجعلش أصلا يعني رفعنا الحديث إلى مستوى جعل الشريعة مو إلى مستوى مجرد الدلاله اللفظية الظاهريه أنه هل ورد دليل على تبوت الخمس في المعدن أولى وهو أنه كيف أن الشريعة جعلت المعدن مصداقا للخمس لما يخمس, مصداقاً لما يخمس. بينما ما دام هو فائدة من الفوائد. والشريعة جعلت الخمس على الفائدة هو المترقب هكذا أنه يقتصر على ذاك الجعل بعد ما مغزى هذا الجعل حينما طرحنا المسألة بهكذا طبعا هذا مسألة التداخل متحل ما متحل هالمسألة لأنه أفرض قلنا بتداخل لكن السؤال هذا ما مغزى أن تفترض الشريعة خمسا في المعدن وخمسا في الفائدة بينما المعدن فرد من أفر الفائدة تفترض الشريعة خمسين بعدين يتداخلان هذا شنو من شغل لا تفترض خمسين بعد المعدن فرد من أفر الفائدة وقد فرض ف... وقد فرضت الشريعة خمسا على الفائدة يجي يفترض خمسا على المعدن شنو معناه شنو مغزاه حتى نقول بعدين العنوان اجتماعا تداخلا لو كان المعدن العن... مع الفائدة افروه امين من وجه كان مع... معقول ان نقول في مادة الاجتماع يتداخلان هذا كان معقول لكن المعد... المعدن فائد شنو الفائد فما مغزى ذلك عندئذن لا يبقى لهذا السؤال إلا جوابان لا ثالثة لهم ما مغزى هذا؟ ما مغزى ثبوت الخمسة على المعدن؟ جوابان لا ثالثة لهم إما الجواب الذي نحتمل أنه كان مقصودا للسير الخوي رحمه الله وإن كان ظاهر وما كان بعد صدر ما كان, كان بصدر حل هذا المشكل وهو ما صدر منه رحمه الله قلت لكم في أول بحث المعدن لا لعل لعله كان ينظر إلى هذا الجواب لعله وإن كان هو موع مو الصدر وهو أن يقال أنه مغزى مغزى تبوط الخمسة المعدن هو هذا هو أنه الفائدة يستثنى منها المؤونه بينما المعدن لا يستثنى منه المؤونه هذا مغزى جعل المعدن موضوعا مستقلا للخمس هذا البيان فبعد أن أفضل نقبل بهذا البيان إذا قبلنا بهذا البيان ومناقشات السابقة التي وضحت أن هذا البيان صارج ما, ما ما ينتهي إلى حد حديث دقيق لو قبلنا بهذا البيان وقلنا خوف إذا لدينا خمس على الفائد يستفنى منها المؤمن وجعل المعد موضوعا مستقلا حتى لا يدخل فيما يستفنى من المؤمن هذا ما يستفنه المؤمن بعد أن قبلنا كل بكل هذا يجي يجي واحد يطرح السؤال، وهو أنو خب ايش عجب ما يتكرر الخمس هالسؤال يطرح نفسه ايش عجب ما يتكرر الخمس ليش من خمس مرتين مرة في أول السنة باعتباري معدن ومرة في آخر السنة إذا بقى إذا بقى إلى سنة باعتباري فائد فإذا طرحنا هذا السؤال هنا قد يجاب عليه بما قلنا من موضوع التداخل يقول لك هذا التداخل صار بعد عناوين الخمس عندما تتعدد ما يتعدد الخمس الخمس واحد إما بتداخل أسباب أو بتداخل مسدقت ف وقد خمسوا في أول السنة بعد لا معنى لأن يخمس في آخر السنة هذا يمكن إذن أن يفكر نجيب موضوع التداخل في المقام هنا يعني مو لحل المشكلة وإنما هنا بعد أن حلت المشكلة بمسألة أن المأونة يستخدم منها الخمس والمعدن لا يستخدم من الخمس فصار كلاهما مقبول صار هذا السؤال يطرح نفسه لماذا إذن لا يتعددون خمص الجواب أفضل التداخل أما بناء على البيان المعمق الذي نحن بينا والذي لم نقبل ذاك البيان السفادش بذاك الشكل وهو ما أشارنا إليه من أن المعدن باعتباره من الأنفال فأصلا معنى تعلق الخمس بي ليس يعني الخمس الذي هو ضريبة من ضرائب الأملاك في الإسلام لأن الأمثال هو كل, كل الإمام فليس معنى تعلق الخمس بي هذا وإنما معنى تعلق الخمس بي يعني أن صاحب هذا المعلن وهو الإمام لم يسمح لي إلا بتملك أربعة أخماسه ولم يسمح لي بتملك خمسه هذا معنى بينما الخمس على كل ما افاد الناس لا هذه غريبة غريبة إسلامية شرعية ككل, ككل حكومة تجعل غريبة على الاملاك والأموال الشريعة الاسلام ما نفس الشيء قال الخمس على كل ما أفاد الناس خوب حلينا أصل المشكل مشكل أنه ما معنى أن المعدن موضوع مستقل شنو مغزى الحجي حلنا به الشكل الآن يجي ذاك السؤال مرة أخرى خوب لماذا لا نكرر الخمس هذا المعدن نخمس أولا في أول السنة باعتبار معدن وفي آخر السنة إذا ظل باعتبار فائدة بأكد السؤال يجي والجواب بالتداخل ما يجي اصلا لأنه كيف يتداخلات اصلا هذا خمس بمعنى ذاك خمس بمعنى اخر هذا خمس على المعدن والمعدن ما كان كل فائده لانه انا بعدي ما مو كل ملكهم ملك الامام هو مو ملك هذا خمس على ذات المعدن وذاك خمس على اربعه الأخماس من بعد ان ملكتها فهذا من ذكب أصلا موضوعان وحكمان وما معنى التداخل أصلا فكرة التداخل عن إيدن لا تأتي ويبقى هذا السؤال عن إيدن بلا جواب وهو أنه لماذا من كرره لماذا من خمس في آخر السنة هذا السؤال يبقى بلا جواب إلا إذا قبلنا الجواب الذي شرحناه بالأمست من الإطلاق المقامي لابد تذكروا ما أظن أكون حاجة إلى أن إلى الإعادة شرحنا أن صار الإطلاق المقامي قلنا ما دام أن خمس الفائدة أيضا يتعلق من أول السنة مو أنه في آخر السنة يتعلق من أول السنة يتعلق قالت مأوناك سمح لنا بالتأجيل حتى نستثني من المأونة. ما دام أن خمس الفائدة أيضا يتعلق من أول السنة والإمام حينما قال أخرج خمس المعدن وسكت عن خمس الفائدة يتم إطلاق المقام يدل على أنه هى بعد فتح ولا يجد خمس ولا يوجد خمس آخر هذا الجواب الذي شرحنا أمس شرحنا عند يكون هو الذي يحل محل الجواب التداخل هذا المقدار الذي اردنا ان نلفته بالبحث السابق والبحث الثاني الذي هو ايضا بحث اساسي في باب المعدن وهو ما معنى المعدن اصلا المعنى ما هو هنا الأقوال التي تستفاد ثارة أو بعضها من الكتب اللغوية وبعضها من الفقهاء عديد فأعمها وأوسعها هذا اللي يقول أنه كله شيء ثمين مركز في الأرض تركيزا طبيعيا مول كنس الكنس مركز في الأرض لكنه تركيز غير طبيعي تركيز بشري. كل شيء ثمين مركز في الأرض تركيزا طبيعيا سواء كان في داخل الأرض كالنفق مثلا أو كان على ظهر الأرض كالملح، أو كان من سنخ الأرض اصلا مو فد شيء مغاير للأرض مركز للأرض، لا من سنخ الأرض، من قبيل أقسام الطين اللي كان متعارف قديماً، ونحن ادركنا بعضها في أوائل حياتنا. كان هناك دين لغسل الراس سيدنا الملح وصخور يعني تعب الصور ايه كان مكان. بعدين تحول الى ملح لكن لا هناك اشياء ثمينة من صنخ الارض اصلا ما متحول من قبيل أقسام الطين اللي كانوا يستفادوا منه حتى الآن يعني يوجد نوع من الملح هو من صدخ الأرض وصخر. يأتنى. لا مو من صدخ الأرض مولانا الأرض الملح ما يسمى أرض نعم تكون من الأرض صحيح تكون من الأرض يعني على أثر التقائه بالماء والسباخة والوساخة ما في شنون تحوله بالتالي تحول إلى ملح هذا صحيح لكن هناك بعض الأمور اللي إيه مثلًا ثمينة على الأقل في ذاك الزمان كانت ثمينة ما هي سيجوز ما يشتريه بفرصة ما هي وقت ما كانوا على الأقل في ذاك الزمان كانت ثمينة وهي من سنخ الأرض تمامًا كأقسام الطين اللي كانوا يستفادون منه قسم كانوا يستفادون منه لل للصبغ خلساء الآن في زماننا أقصى أنواع وأقصى الصخور موجودة ما حد يفكر في يصبغ بالطين لكن ذاك الزمان كان هناك هذا الطين أحمر يسمى المغرة المغرة المغرة لغة المغرة مغرة مغرة على كل حال هذا شيء لغة آآ موجودة آآ وأحيانا يسمى بالطين الأحمر هذا الذي كان يصبغ به او الطين الذي لا كان للغسل يسمى طين الراس يسمى باسم اخر هكذا اطيان لمن القبيل او اذا اكو اقسام اخرى إبن. حتى هذا يعني المعنى لا. الاوسع التفاصيل هذا يقول لك كل ما هو ثمين ومركزن تركيزا طبيعيا في الأرض سواء كان في داخل الارض او كان على الارض وسواء كان من غير صنخ الارض او لا من صنخ الارض كلها هذا معنى هذا معنى والمعاني الاخرى التي تقابل هذا المعنى العام وما تقبل بهذا العموم عديد انا اعدد لكم المعاني الاخرى بعضهم يقولون أنه مختص بالجواهرات بالمجوهرات بالجواهر يعني بالأحجار الكريمة من قبل يعقوب دور البعض يقول أصلاً مختص بالذهب والفضة مو كل المجوهرات بس من الذهب والفضة. البعض يقول مختص بباطن الأرض من أشياء ذوات القيمة يعني يشمل النفور، يشمل كل هذا اللي في بعض الأرض ذوات القيمة ولا يشمل ملح كما يؤيد ذلك الرواية التي عددت الملاحة شيئا خامسا هذا يؤيد المعنى فلا يشمل ما في ظاهر الأرض كالملح بعضهم يقول يختص بما لا يكون من سندق الأرض. فهذا المغر مغر ما أدري شو التعبير يعني الطين الذي كان يستعمل لأجل الصبغ أو أو طين الرأس أو نحو ذلك. هذه لا لأن هذه من سندق الأرض. هذا تقريبا تقريباً المحتملات أو الأقوال هذه. أنت لو أثبتنا شيئا بالروايات خب ما بقى حديث حتى ولو أثبتنا الحاقه بالمعدن حكمان قول الملح, الملح مو معدن ليس معدنا لكنه الحق حكمان خب مو مشكلة. ولو تضح لنا أن بعضها الأمور ليست معناها مو مشكلة. ولو شككنا في موردين. عندئذ ما هي ما هو الأصل الذي يجري هذا عم كنا نفكر بي. لو شككنا في موردين هل نجري أصالة البراءة؟ باعتبار أننا شككنا في وجوب وجوب تخميسي نجلس على البراءة ليش أو بالعكس لو شككنا في موردين عندئذن نقول هذا كل انفال يا أبا سيار الأرض كلها لنا فهذا كل انفال شككنا في, في أنهم عليهم السلام هل سمحوا لنا بتملكها او لا فكل ما ثبت بسيرة قطعية انه مسموح لنا كانت هناك سيره قطعية فانه صح من الانفال لكنه تعتبر من المباحات العامة كل من اخذ يمتلك كل ما ثبت بسيرة قطعية ان يكون هكذا هو نقبله وكل ما شككنا نرجع إلى الإطلاق يا أبا سيار الأرض كلها لنا هذا هذا البحث الذي هل يمشون؟ هذا هذا البحث الذي يجب أن نرحبه يوم الخميس يوم السبت إن شاء الله والسلام عليكم رعى